الحمد م الرسمي م و ق ع الشيخ لفضيلة سيد حاج رحمه ا لله يقدم لكم هذه, المادة يقدم لكم هذه المادة الحمد لله الذي م الحمد ا ا د ة لله ل خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي ارسل رسوله بالهدى والبينات و ع د د ه لمن انكر به بالمعجزات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 وتعلقا وذلا وانكسارا وتاليها وتمجيدا وذكرا وشكرا و ع ب و د ي ة وتملقا وسؤالا ودعاء ا وانقيادا و إ ذ ع ا ن ا وخشوعا وخضوعا لله جل وعلا التوحيد يقوم على أ س ا س ي ن أ ن تنكر و أ ن تكفر بكل ا ل آ ل ه ة سوى الله ثم أ ن تعظم و أ ن تجل و أ ن تحب و أ ن تخضع و أ ن تنقاد لله فالركن ا ل أ و ل لا إ ل ه كفر بجميع ا ل آ ل ه ة والمعبودات مهما كانت من حجر أ و شجر أ و بقر أ و قبر أ و إ ن س أ و جن تكفر بها جميعا فمن يكفر بالطاغوت لا إ ل ه إ ل ا الله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 معارف و ج د ا ن ي ة او علوم ك ل ا م ي ة انما هي تفاعل حيوي بهذا الدين هذا الدين يحتاج الى من ينزله ولكن لا ينزل هذا الدين على ارض الواقع ويمارسه ممارسه ص ح ي ح ة الا من ا م ت ل أ قلبه بالايمان حبا لله جل وعلا وكان قابلا لكل ت ض ح ي ة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 قول ا ل ب ا ر جل وعلا في التنزيل يقرر هذه ا ل ح ق ي ق ة يقول الله سبحانه وتعالى قل أ ف ر أ ي ت م م ا تدعون من دون من الله قل أ أ ر ي ت م ما تدعون من دون الله ويدخل فيها ا ل م ل ا ئ ك ة الكرام و ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل العظام ويدخل فيها ا ل أ و ل ي ا ء والعلماء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 ف إ ذ ا به يلتمس الدجل والشعوذه ل ط ل ب الشفاء وهو يردد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد كنا قد طرحنا ا س ت ب ي ا ن في ا ل ج م ع ة ا ل م ا ض ي ة حول بعض قضايا التوحيد نريد من الناس كنا إ ج ا ب ة ص ا د ق ة طرحنا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 ان تكون بما عند الله اوثق مما عند, مما عند هذا الرجل من س ل ط ة ونفوذ الذين قالوا نعم يستشعرون ثلاثه وتسعين في الميه وهذا جيد ب ع د ذ ا نحرر فلسطين طوالي اذا كان في ثلاثه وتسعين في الميه واثقين ولما تكون عندهم م ش ك ل ة زي دي ب ق د م ا ل و ر د وفي قلبه ماذا يستعطف ولا بجيب و ا س ط ة ولا بزعزع ولا بيقول له عليك الله أ ن ا عندي أ و ل ا د ك ت ا ر وراعيني عارف إ ن و ا ل أ م ر بيد الله وما بهموا امضاء المسؤول ثلاثه وتسعين قالوا نحن دي عقيدتنا وبنعمل كده أ ن ا مبسوط جدا مبسوط إ ن و ثلاثه وتسعين في الميه من الناس اللي ب ص ل و ا معايا ا ل ج م ع ة ع ق ي د ة ع ا ل ي ة شديد في الله والله أ ن ا في ق م ة ا ل س ع ا د ة س ب ع ة في ا ل م ي ة قالوا دي الناس صادقين برضو قالوا ما بنستشعر الكلام د ه بنودي الورق ونوسط ونجيب ونعمل ب السؤال اللي بعده اذا اصابتكم م ص ي ب ة او المت بك ض ا ئ ق ة واحتجت ل ل م س ا ع د ة علاج مال رسوم ا ل م د ر س ة بتاعت الاولاد ان زنكته ب ا ل ت أ ك ي د لا حرج من اللجوء الى البشر فيما يستطيعون الله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ه ما ممنوع طيب لكن لجوءك إ ل ى الله يكون سابقا للجوءك للناس يعني أ و ل ح ا ج ة بتركع و ت س أ ل الله يسر بعدك ذ ل بتمشي للناس ولا بتمشي للناس في ا ل أ و ل سبعه وستين في الميه قالوا بنمشي لله في ا ل أ و ل و أ ن ا استغربت ل أ ن ه إ ذ ا كان في ثلاثه و تسعين فوق دي ع ق ي د ت ه لا يبقوا سبعه و تسعين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 اثنان وثلاثين في الميه قال نعم في كل ص ل ا ة كل ص ل ا ة ب ج و ا قاشرين في اثنان وثلاثين من الناس بصلوا معانا في كل ص ل ا ة بيلبسوا لبسه ك ا م ل ة ك أ ن ه ماشين يقابلو مسؤول مهم اثنان وستين قالوا م ر ة م ر ة اثنان وستين من الثلاثه التسعين الفوق العقيدتون ع ا ل ي ة د ي اثنان وستين من نون م ر ة م ر ة بجي قاشر لو في عقيد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 لكن كدا شوفوا مؤمن ولا ما مؤمن قال لربنا ه قال فمن عفا و أ ص ل ح ا ما قال مؤمن ولا ما مؤمن د ي ر تعفى لالله تعفى طوالي قال كدا شوفوا مؤمن ولا ما مؤمن العفو مربوط ب ا ل ت أ م ي ن نعم ق د ل لو مؤمن تقول أ ن ا ما خلى لناس ا ل ش ر ك ة لكن لو د ي ر تعفى لله خ ا ل ص ة دي ما داير لا ت أ م ي ن بعدين أ ص ل ا مما تطلع من بيتك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 وكسرت ببابه الجبابر والك... والاكاسر والملوك من رغمت الانوف على عتبه عبوديته من سلمت القلوب لعظمته وكماله وجلاله وجماله هل عرفت الله هل عرفت انت ل ل هل ه أ ممن يانس بالله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه واذا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع ي اذا دعان اذا اردت ان ت أ ن س بربك فاسعد بشريعته وتفكر في ملكوته واشكر لنعمه وتلذذ بسماع كلامه وذكره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 و عند تقاطر الشهوات أ ي ن قلبك هل هو مع الله تسليما له جل و علا سبحانك ما قدرناك حق قدرك و ما عظمناك كما ينبغي سبحانك أ ي ن أ ن س ك بالله جل و علا هل أ ن ت ممن ي أ ن س بالله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 لا تخدعه لن تخدعه ولن تغشه ولن تمكر به ل أ ن ه يعلم السر والنجوى عالم الغيب و ا ل ش ه ا د ة الكبير المتعال الذي لا تخفى عليه خ ا ف ي ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تعامل ربك فعامله بقلب صادق سئل أ ب و سليمان الداراني رحمه الله ما هو أ ك ث ر شيء يقرب العبد من الله سؤال لكن ما في ا ل ا س ت ب ا ن ة هل ورد في ذهنك وفي خاطرك هذا السؤال اكثر شيء يقربك الى الله شنو فبكى ابو, فبكى أبو سليمان قال او مثلي ي س أ ل هذا السؤال ثم اجاب قال ان يطلع على قلبك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 نماذج ك ث ي ر ة تجد يونس في بطن الحوت في قاع بحار ا ل ل ج ي ة مظلمه ة وقد أطبق ع ل ي ا ل ح وقد ت و سكن في بطن الحوت ل ج أ إ ل ى الله و ا س ت أ ن س به مرددا لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين لما استقر الحوت بيونس و ب ذ ن و ن في قاع البحر أ ي ق ن بالهلاك وسلم بالموت و آ ي س من الدنيا و ا ل ح ي ا ة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 فلما فر وجد في الطريق أ س د ا ولم يك ن يحمل سلاحا فقال ل ل أ س د يا أ ب و الحارث أ ب و الحارث ك ن ي ة ا ل أ س د ا ل أ س د برضو بكنو ب يقول ل ه كنيه أ ب و الحارث بس ا ل أ س د ب ا ل م ن ا س ب ة الجرد ما عنده ك ن ي ة ا ل أ س د ا ل عنده ل أ ن ه أ س د يا أ ب ا الحارث أ ن ا س ف ي ن ة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أ م ر ي ك ي ت ه و ك ي ت ه قبضهن ي وعمولي, وعمولي وعمولي وعمولي فجاء ا ل أ س د يبصبصه ويهز ز ي ل ه ويمشي معه وكلما سمع ا ل أ س د بصوت جرى و أ ه و ى نحو الصوت ف أ خ ا ف ه م ورجع إ ل ى س ف ي ن ة حتى أ ب ل غ ه جيش المسلمين ورجع ا ل أ س د والله في ناس ناس إ ي م ا ن قاطع إ ي م ا ن قاطع م ا ي و ز ع ز ع و م ا فيه شك والله يؤسفني أ ق و ل للناس ل ل أ س ف الشديد بعض من ينتمي إ ل ى ا ل إ س ل ا م إ س م ا و أ س ر ة يتجرا في بعض المواقف على سب الدين بسب الدين عديد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 وبرودهم عندما يسب دين الله الناس ب يكونوا واقفين بسكوتو ساكت زول بيتكلم مافي زول بيدافع عن الدين مافي زول بيمسك الزول د ه ويكبجبوا مافي كل زول هدى ما انتهى اسب ل ب الدين د ه انتهى لكن انا مستغرب في الناس ا ل س م ع و تسمع زول ي س ب ل ي زول الدين ق د ا م عينك وتسمعه ب أ ض ا ن ك وتدمج راسك وتمشي لو سب أ ب و ك ولا قبيلتك بتمشي ر ض ى ب ت بتخليه تمشي بل أ س و أ من ذلك واحد يقول لهم خليكم شاهدين يا اخواننا يمشي ف ت ح بلاغ يقول لازل و هوي ما تدخلنا في مشاكل ديال جيراننا وبعدين نحن ندير على المشاكل ل أ ن ه بيعرفوا يقول لا بيزعل مني وربنا ما خايف يغضب منك ويسخط عليك وعليه س ب د ي م ف ق و ل ع ب قل أ بالله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ا ن ك م فبالتالي في ناس إ ي م ا ن قاطع س ف ي ن ة حكى الامام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال جدب أ ه ل م ك ة م ر ة وكنت فيها قال ف خ ر ج الناس إ ل ى ا ل ص ل ا ة يستسقون فلم يستجب لهم ناس طلعوا قالوا يا الله ا ض غ ي ف ن ا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 والله د ه في زمننا يفتح بيت ويجيبوا ناس بالصف ل ل ف ا ت ح ة في السودان انا ل س ب ج ي ف و ا بالصف ل ل ف ا ت ح ة تخوش تخوش ويديك ف ا ت ح ة وفاتحه كيف ك د ه يلا امشي اقولك دي ف ا ت ح ة دي والله ك ل م ك ياخي الفاتحه ي ا ي ا ل ف ا ص ف ياخي ا ل ف ع ي د ه للملكي الواحد الاحد الفرد الصمد ارفعي الده لله ياخي قال له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 أ ب ي م ع ا و ي ة ا ل أ س و د وكان أ ع م ى لا يرى جيد أ ب و م ع ا و ي ة ا ل أ س و د لا يرى لكن ي أ ت ي بالمصحف فيفتحه فيرى ف ي ق ر أ ما شاء ف إ ذ ا ط و ل م ص ح ف عميان تخيل عميان أ ي مصحف تجيبه لا يفتحه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 اللهم اغث بلادنا بغيث صيب مدرار نافع غير ضار واغث قلوبنا باليقين والايمان اللهم اغث قلوبنا باليقين والايمان اللهم اغث قلوبنا باليقين والايمان وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم واقم ا ل ص ل ا ة